إنا دعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ الَّهَالِ نَبْلُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَدَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَاعِيدًا دُرُوزًا أَمْ حَسْبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَدْبًا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصاد ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبآهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قُلْنَا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وَإِذَا تَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهِيَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَاقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَالِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَامَتْ ثَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولدا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه البياح وكان الله على كل شيء مقتدر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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المدرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبودا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فَلَمْ فلم يستديبوا لهم ودعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَيُّ مَنُّوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُمُولًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَوُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِّظُوا بِهِ الْحَقَّ واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا دعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَذَّبَهُمْ جَزَاءً شَدِيدًا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يجدوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُسَالِفَتَهُ لَا أَضْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَدْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِعَ حُقُوبَ فَلَمَّا ذَلَّ غَامَدَ مَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَتَقَذَّسَ بِهِ لَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا دَوَّزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَادَ أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عذابا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما خصصا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانفلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فوجد فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقلت عليه أدرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسأل هناك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 قالوا يا ذا القرنين إن يأدود ومأجود مفسدون في الأرض فهل ندعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أدعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا دع له نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاع يظهر وما استطاع له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا داء وعد ربي دع له دكاء وكان وعد ربي حقا وَتَرَكْنَا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّ يَتَخَذُ عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّ أَعْتَدْنَا دَهَانًا مَلِكَاءَ الْكَافِلِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعا